وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكلمين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويله يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إن مين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويله يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به إلى ما كنتم به تكذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويله يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويله يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويله يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشترون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكردين